أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جهنم مسوى للكافرين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 اللَّهُمَّ مَفَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَّا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خُوِّلَ نَعْمَةً ثَمَّ إِلَى خُوَلَانَ نِعْمَةً مِنْ قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون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 Pytanie, Badi عبادي الذين Panie على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة i إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بِكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أنزل إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرت على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie حين Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie Komisarzu! Panie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 وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات والسماوات مقويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون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 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ودين أبنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون Sama jestem, kto مَا kto jestem, kto jestem, kto jestem, kto jestem, فتحت abubuha wa لهم خزنتها chozana tuha wo yatuna قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين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 Wapalulhamdulillah, lady, saddapana, wadahua, صَدَقَنَا aurosanal, aurosanal, aurosanal, aurosanal, aurosanal, aurosanal, aurosanal, aurosanal, aurosanal, aurosanal, aurosanal, aurosanal,